وَإِنْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ويقطع الْكَافِرِينَ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 إذ يُوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سأُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سأُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 ومن يولهم يومئذ ضرا إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما واه جنب وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن إن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبر إلى المؤمنين منه براء أنحسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مُحِين كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاء الفتح وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا لَعُودُوا وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوْلَّوْا عَنْهُ وَأَن تُمْ تَسْمَعُونَ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 واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون فِي الارض تخافون ان يخطفك الناس فاوىاكم فَأَوْقَتْكُمْ وَأَيَّدَتْكُمْ بِنَصْرِهَا وَرَزَقَتْكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْنَهَا ذَٰلِكَ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وإذ قاروا اللهم إن كان هذا هو الحظ من عندك فأنظر علينا حجارة من السماء أو إئتنا أو إئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معتبهم وهم يستغفرون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 شيءٍ فأنا لله خمسه ولرسول ولذِ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على بدينا يوم الفرطان يوم التقى الجماد والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة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 ولو ترَ إذ يَتوفَ الَّذينَ كفَرُوا المَلائِكَ تُضَربُنَّ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُ عذابَ الحريقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِقَلَامٍ لِلْعَبِيدِ كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العطاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرذم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء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 تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله وَفَأِرِيكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُبْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّنَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 النبي حسبك الله يا النبي الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال انيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن من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 والذين آمنوا وحَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ أَوَّلَ صَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَحَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُرَأَيْكَ مِنْكُمْ